على على <تصفيق> بمجهنى بمجهنى يا يا الله على سيدنا النبي الكريم النبي ابنني على عامه تضوي صلى الله عليه وما انه انه جنه ودفن له وله في نوبته يعنده يا دنياك واثور وعين يا كريم اللهم رحمتك اللهم عليك اللهم سلام امن في الله يا رب ونن في امن الامن يا رب يا سبحانه نراه اولييه تؤدي اما مكوبه انه ادناه وودنا حاضرين في بنون المسواه بنسوا عملك تمام الليان رقم 2000 بالليل عودين اللي يزيد مجلس الدكتور رمضان لا و الله ولكنه ابن ابن ابن نواه ورساله انا وانا عندي دكان باللوله ابو دي في مسجد اللي في استا ابو دي ما مشي الدكتور عندنا انا الحوار املى هذه النويه دي اعتبار ما خانه في الصدر الاولي علي ونيويوركي ادي ايدي ادي لو فيو على ولا فين من بضاعه كلها اللي كانت في الجدر الاولي مابوقت ادي الجدر الاول للهراء لا اما تيجي عندي امري من المديسي في تنقل ادعو الى وقت كبير يوم انتاس في الاول للهراء فالدر الأول محيط أهاية الله وضع ظاهر الحديث وضع. في الصاصر الله وضع تاسع ولم يقول لي أنت أجلين باعتبار في السجر الأولين محايا لفضل الأول مفاسد من الجرم فساك الله لحب سحايا من الجرم لن يرقيس يا جنوي وذكى السعوداء وحافظ السعوداء بمجرم ساراتك فالدراده باعاجع كري لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث النساء في بعد من المجاديف لو علم رسول الله الله عليه صلى الله عليه وسلم ما أحدث المساوي معها وحيسو برهم بعد جيسي قد خلوه أولها يتقرق لهاي وحيشو بحياة بعد جيسو حيشو بيان وحيشو بيان أتقرق لهاي ما منعهم يا شبنوها وفرهم لهاي منهم الساجد المساويب وفرهم لهاي يا وما من حدث الأوروي مساوي بني رابطني إسرائيل ماذا هو بصير مساعده لو رأيه وطلق فيه أشهرين لهذه عصد تابع الدنيا في إسرائيل تحنيت بلوفي للمبادي حضر صنة أي تاري ما يعني إن رخصوه صنة على عمر كيبي والصنة عصد هنا يعني أنا رأيه وذي مساعدة ألتران عودي وقالت فيها أخرى السلامة عن أدنى وقالت فيها فأنا أحبت فيها تهجيت فيها بعد ما عايشة حديثته بعد كلاس الحال الأولي حديثة فيها وفيها فيه في السجر الأول بأكبار ما كان في السجر على عنه والله عنه ما يردت فيها في السجر الأول وقالت الدار الجن الاقتراعي هاي اللي تمر بالكهرو والبلازما متكرر من الامام ما وراثا من نور في مولا وجي وشفته في الوعي في دنيا في المدينه اي الخيل تاع الدرج عايش الله صلى الله عليه وسلم ما حد كان نساء بعدهم لمروع قوالا وضعوا الى وقويسها هي ايها تشعرها لها ما انا اشعرها لها وحيك زراشيسي مسيبها ها اشعرها لها وما ها اشعرها لها وما نعلم مؤمن الوارين لهاي من المساجد لهاي فانوانين عد من قصة وابن الاسرائيل ياها عند وابن الاسرائيل سيلو هولي وقلع اصغرون لهاي وحايلة يعني اجيبتي السماء اللي بي ترى لي هدنا لهم حاسر وبيتهم حاجية الدلبي ومسايدة ناري ارساية وحاجة الاسف دلبيت بييتهم بيهو بيهو بيهو خار اللهم وخار بولن وليو بيهو بيهو بيهو خار اللهم وخار بولن وحناك هذا وحضرت لن راعدوا على وصلنا أجيزي على خبتي ولا هيرا أو شبتي حام وأولا يا وحالا بيجيها حوايا بحب وحيث إذا كان جدت وين إخوة محاب وان الأكتب وان موجودة عبا عائشة إليه إذي لو أكب بيجيه وحيثي لرجوني واني بنامان بقنامان بأعشوري بقى بيس وإختيار وحيثي عبا عائشة إليه لسهدين الأول ليكو حفتي والصحابة بيئنا يجيب فيه كله يجيب ورحمة الله الملد المرفع ما أنت يا إساء إلينا الإساءة للجوري لو أصعوا لها وإنها هتعسوا بيها يعني زباس إعسوا بيين وإنسلوها هتصعوا لها يعني وكريمي حتى أبنحان تجيبنا في كل وقت وقت كدنباية فقد نظم عليك ظلم الليلة ظلم وقت نظم حوضي موتين عمرواء موجعه وقت نظر بالعرض الهواء كدري موجد نصعها موجد كدري هيتا بك فقد نظم وقت وقت دنباية وقت دهنيت ما انت سيك كلا للجوة على حلو كل حال فقال بجيب هشأنك جراء مثلا لين ينام لي ما راك حال شروق بمن لو حري قامت لي ما ما را اه في يد نور التعزيم والوراء ما هي في يد نور ولا العزيم او في مع السيماء من الحضره في يدك العين اما قد يسوا بحده وده كايدك اوه ولطه اوه ميكي ارتبك في المويا فكرا بحاجة انكي اهنوه سيال الارك سعطة ميكي في المويا وفيدنا لو عبسيين على الواله يعني اسفاي عمرت واضي تأسطر سيطالة وفيدنا لو عبسييني هم معا لو عمتها عائلة نعم وفيدنا لو عمتها انا جابت في ولا لا يزال لانه يرواي يعني فكره لو تحدى يابا يعني فكره رزق فكره وقع هيسا او حالتي لو وقع حالتي هذا هوى وحياهها او في الدنيا وحاجات تقول عبد الله الله يقو على عبد هو يقول انه يتبلوه امازه حزينه تبدا تتمى انت اكرون عليه يعني ان يسمعونا هناك هذا الشيء من المحبه ما ننتيك ما ننتيك ما ننتيك شيء هايو ما ننتيك ما ننتيك شيء يعني بضمانة إلا إذن بالضمانة في عياني بكاسي بضم ما ننتي إذنها بضم حساسة الهيومي هايين تعطى بحديث ما ننتيك فهيال جنيه وقال غدي وعلي دي عودي إبك ومبناي عودي بل نفسي عودي أبدر المحايا لشكي ومحل كيسي العودي هو محل الغيب أل هو عيدي محايا لنبخي عودي حصوب الله تكفت دوال حصوب الله ميترا مالا سعوده ميترا ساعد بسرادة لنزل قولي تكفت هاي ايتي سامطي اجيبوا على النبي صلى الله عليه وسلم الجرا على كل حال مين موجود ورا ما غلي اسكتي وما غلي اسكتي انا اتجيال في الماء افضل صلاه النساء في غار بنيت هو عبد الله والزبير ما هو ترددوا فاقضوا الدين من الكوادي في زنه سلكي في سنه الدستور لا دا شو من روايه عملي هذه يا اما صعيبه اني استعملي من الجاد ودمضه جري ودمضه وني في كوزه ولا في فرين وما تشبه اكثر من بيته شفت لها عاد يا خالي طرم في طالع البيوت دينا اديس بالي اديس تاكلوا هين باسكو لو عمرك مغرف ما هو اللي لا تشوفني مغرفي مع حد يعني اوه ستخطرها ستجرينا سمحايا وليك واركولي بشأنه واي اندها اتخطي عغلي اوالا اندها تجرى بي هذا عغلي سيدي منجره اوه عغليش اندها تجرى بعد عديثي سان اها حتى الهيري ادي عودي اتبع الحلغي بس اهاي مان فيك سيبره وحاوري حديثا الطيالي السيء اوليي الطيالي نقدره في المنيه او الليل وحمي وحمي مزيه على الصح تغالب عوايق وحالها دولته و حواليه بكل الدوبته مرضه تماما ما غير خلافه او تخفيف بيطره ايدها او تكد الساعه حتى يعني شيء يعني دوره مشايخ وكذا حد احضر حديث زميلي اسى انه بجو عاء ابو دؤد ويي ابو عمر الخطاب ويي و يقولوا هالبيجلامن بالدعيط الجاويد افضل في سوالف هاي هاي زي بصرى زي صفره هاي حابه هاي حديث يا البلد اسكو قالوا له حديث ثاني كرايل أجيز لي أحد أولوه يجنون النساء يعني وإدمك وأن يسلونك بالنساء الجديد وإدمك يعني رحيس الله عبد الله وإدمك هاي اللي انت عسوشين اللي هو أمرت ند دواي أفضل حياة أمر ند دواي ند قالوا أنه حاتهرين حديثين على يتعلمين وبيع له عمرين فيه صدر من هاي حديث كثيرا انت هو أحد يده ليه نجيب سهلاء أمركا خبارك مهنا نكتبه الخبار له هاي ويجيبه على هاي لا نكتبه هاي وحضروا له هاي كيف ساعدت له هاي سي إليه هاي عن وعموما ترى في هذه المدير كيف كذا موجودات راضوهه المركه المركه موجوده متوا هي باعتبار ما كان في السيد الاول كل انتظر طيب المركه ايه حديثان يجري للمين على وجه احد حديث قال انات في هذا ليس يا عبدالله خطار رسكواتي إذنين أن النساء بالنبئ من المساجد الماضي للترمانة إذنين وإذنة إن النساء ماذا إن البحران العربي ومساجد حاضران وإذنة لا أدنى مركاث وإذنة في حديث كلا ان اللي فاجئني بالامتحان عمرو يا عبد الله كمان تقول لي اجيب يا عائشة من فيزياء امال كل هذا مأدؤك ام مالتي ولا ابن عيد الهضاب اولي لو اذنوا معنا الليلة بدنا تفيدنا تبواعي اولي هو افيدنا لما يشعر اقدران فيه لو ملايها يوواعي نهاية الاولى على كل حالة نفسه موافقة على هرباليه نفسه مخالف على الهندية على مدى مكهومكي سمحاكي الليلة الجيدان نهاية لا يكسر نقطة اي انا اسبحايا خالفة دي عد الله أدعونا وإذنهم عن نمو دائما تسيدنا ميانا أدعونا في روح وحوائي باعتباس همي هوائي وقوموا وقوموا وقوموا على كل حال على كل ألمان تي يهدي لغريا والهلا أمون تي وقالوا يجيل المال في عوى على إذنها الدينهير المال اللغريرو جمعة ذي راجعته من حاجره وحالي جمعة ذهي في واجهة معه جمعة ذهي واجهة معه جمعة ذهي واجهة معه واجهة معه بدت مكا عوى لهي فتنة بعضها بلانتهي وضعتها تحتها أساس وضحها يا مرحبا بعد ما كان في الأول موالي وصلت المجين المكاتب وقال بركة ديسي حضرة النبياء وقال بركة ديسي فقدم مجينه فسانه دي منصب قيدنا وعزيوه يأسونا في عديد السلام لو أدرس النبي حديث 13 لو علم مالك السريمال الشيخان تأوريين بخاري المسلم محيماني دعوني وحسيري لو ما أحدث المساء بعد الدول لما معهما القروض والمسجدين لما منعت نساء بني إسرائيلة أما حتى في ذلك الوقت ما يشروب أشكحوني أختيها تليسي والله هاي سبقت قنا بيا بيا بسأس مجيوني ومريسي وكيف هذا تليسي برغاد وقت جريله بالتشاق غيران صار لنا اشدنا الا الامنه وشبياها انت هات هي عمو في جنين ما عرفه انه جنين عبد المحمد ملع ابماك التوبي صور طه و في جنيه قال حيم انت حوالي مدينه جنين تبين لي واحكم لي ما اكتب سنين راح امر في هاي هاي جنينال جوي هناك الصوت وفي اديني تدي انك صوت وفي اديني لما مليت اديني اشرب كاس انت اصغى من كل عيد ما نمت اصوم اذني دي سوال حادثه يماها بطولي انفرنتاي من القوه بعد ضمانه متر من البروي بسيطه اتفكرت سلام الله انا احب شروق الهواء اللي في الدين يبيض كده يرؤوا استنوا ان هان الدقيق <سؤال> والعرض شو اكتر يا ملوح هاي المحافظه بالنمين الجزيره اما على كل حال متقيد بفكره هو بها الرحله الفوره وحمال فهو محسوب في المنواه هاي عن عن في عند على ايد قولنا انا في بنو بني اسرائيل فبيو سلموا قالوا ان لم نوجد حنا من الصين وكنا في على بيس اد بيسوا اصل وعيون كريم السلام عليكم الله عليه وعلى رسوله صلى الله الله لا اله معنا اله من دونين على عنوان ومقاصد المؤمنين منكم امنتوا ادوني منكم ما في شيء غيره الله اخت اطلبكم تطلبوا لي شويه دقي الله فمعنى بدوني ملهي اهج على ان اويله فتاة ومعنى ومعنى ومعنى كي دلت وحق الان دلت هوب ان اويله الهي ورديدي الهي طوب معنى اخطى لايق اولا جيبه در حوايق وحلو اولي او دلت كاس حلالي استيقى فهو ديكاسي ألك الطوبة كينين هو طوبة بيس من خالص كان حلال كبيره هاي كستيلينه اسكوا فالحالي ليس رؤون مرارك فالتصوى مرحبه تكساره وحده كبيريني كش الله هاي من جب كاسي طوبة مرحبه الله يوه مرحبه ألكاسي طوبة امم الله اكبر تفضلوا والله المسجد باب طلاله الجديده يعني على رك الحديثه قعدت شركه باللاعب وقعدت اكف جنبي واقول ايش هو جنبي شنو ما شيء لانك ما لا أكتوب بكينتوب ربما يسمى اللي عمس أبالله لا يودي ذي عن يغب عن يغب على إله إله لغاتل المؤمنين كمؤمنين الدنيا في الدنيا مدونك الله أكبر ليه مدوني الله أكبر ليه الطابق وقعد الكفر بالله يقوم بإله واجي لي أبا الله إلي إله واجي لي معنى إله وينماهي الله إله وينماهي معنى صلى الله هذه أعدة بكتشي سيا إله أبا الله إلا أن يتمنيه ويريدون الأرض دماء رسول الله إلى إرادة من الزيد الله عليه وسلم رب الله الا يتم نوره نورك معناه هذا يعني كده المصري ويصاد بشي يريد انه يقول الله ربنا يرضى ربنا الله ان يتم نوره فزي ذلك اي قالوا انه المؤمن منكم امه في الدين وحفل اهل الآن دين ودين كاكتب لقد أدل بجانهم أولو دين دين كاكتب حقا له دين ومعنا يقصص له دين وحااة سمجرة مجردكا حقا له دين وحاة سيدة سيدة ودين ومجر يتأسي طوبة إله أمينا أجيس حلال كاكتب تو دين كاكتب دين وحاة سيدة إيهتم عباكتبين على كل حال أمي لا قد يشكو انت ثلاث اشياء اما ستوبع اصلي ماذا بعد الكفر اصعوين قد يليك اوه تساث لو تساث اما العفي مطالبة او او اخرى او او او غير سمجر هذه العفي بيهدي المدني لطلابها زي لما الدفنا معدات الهي بكل النهار قال له لا استقالته بس هي قامت اسيدي انه على القياس الاليه عليه عليه تتشاشط خاصه زي الاخبار اظن انفسه اذا بتطبقوه غلط شغله رهينه في التوبه كمان <تصفيق> <تصفيق> أبا الله سبحانه صلوات الله عليه وسلامه وحسنه أبا الله إليه وديه لك أنا إليه دون ماي أن يزلق إليه أرسل عبدو جزء المؤمناء إلا إليه وعسر أرضها من حيث مكانك لا يحتسبه قصير أسرسل إليه أستحرسل إليه سبحانه وعليه كبير مكا ما هو حس اقباء واستخدمين شغلنا الدين على طول ااه بتقولوا ان انت بقى الله لو حسب لي على وانا اكل في متيعه ومتيعه عربي 6 ساعات وعلى دول في هنا كنت ااه نتي الله الجوع يعني هو قصدي يعني انا يعني ابرح بسافي يعني. اوه احباب انفيري ينين احباب انفيري ينين يعني الى مسببك اله ليفيري حديثة فهمت من الى الله كفاه الله كل مؤمنة المؤمنة والبق الهي وعطئ رزقهم من ايضا يحترس وكي أبيني أبو عنه وصله الله إليها إيلا يعني لا تيرها إيلا أجها وفعلا بلتنا سارا أنا كل الحديث يبعديني سبعديني كرعوها في سراء أنا كل معنية تتوقف كل من البحث حينيب فهمت فواستة. لا أحايا أن يكتها أي إلا غيرتك سواوين إلا صورتي إلا دفع أسرى إلاهي تعني إلاهي وارعي وحس إلاهي أمه وظلاء حد غيرتك أسرى وحس إلا بحيث يحتسب السؤال فعلا جهة قولة وغلبة قدعيني ونفيلهين أنا أقول لا ما يتقل الله أعتم أنه يتعيد أنه محرجة. ويزقون من حاك الواحد السبسة ويزقوا واحد إمال وفلين أسعيهمات على كل هزيئ وفاحبي يهو وعند يخال إليك وكانوا أصداء أدفلين وعند فيه إليك عشيئ مستقات <تصفح> في أول فرحبتين في أبهم أبهم وفيعا ونستنعات ورب طوائد صديقو صبر و بشارع حديني في الشعور و مالكفيني في الشعور فتنو فرحيشت ما اشعمال شكرا هدي يعني مولا يعني في نيك عيد النابل كل مريبا الوزاع مالا ادي اطفيني لي وقت اطفيني لي وقت فعلي كناه لقل شخص لوالي تقونا اليه اجه ارجى همال قلبة اليه يوم الصورة والأجري اتق الله ها. لا يتعبس وما ان اكون تقيا لانها يتعبسها ايوه لانها يتعبسها ايوه ومجتاية الاوباء المأسرين ايه لا يتعبسها ايوه لا اهتيات والصعداء الله الناهي الدين انا الاله الدين ما يقبل كل اوتلا الاله الدين ما تحمل صاحب يدفع فل بالهدى او يساعد هاي اول كيسي الاله اخبره حتى يدع بالعفو بالعزيز تسكداف بالاديس يتسكنف او اصدع وبدي احكي لك التسكاتو الاله تو حتى يدع إلا أن يدعي تسجلها فطيوة حتى يدعي إلا أن وفي الطوبة كانت إعتقاة أهل السنة والجميع أن حقق في مغلوة إلا أن السنة حقق في مغلوة قبل ماهو بدأ معروف مشهور وحليرها ديس اي فاتاي او اجراء من ميسيو ايب او هواي وحي منو في قال ونبي نيد على الشو قال نبي نيد او ميسيو احمد السوبين اللي في الشو بيو هذا بالذات هاك دوله تلف بعد يزيد في الدريه ابتداء كلاسيكي ما لا شيء بد ايه اس ابتدائي يعني وفي وص... استقراء أساسي بي وص... وص... يعني هو واحد طالب لوقيه محدد هو ما في <تصفيق> سي يعني ام اهو انت قلت ايه يا له بعد يا اخويا فات ابقى حي ابي اقوله دولي برضك بقى بتاع حال عليك بقى الصندل ده بتاع عباره بتاع طب ابقى كده انت اسوي لو بعدي في محاوله في بس حفه هدا او على التوضم وانك شو بنعمل حل لجويا شيء مخا وحل بعد السجنة عليه السلام و يجري بذلنا زيب الزابق و سباراً يحايم و الأن و أنت يسعد لعنا و أنت على هكذا كتاب و سخنة تأخذ السجنة ان شاء الله بعد ذلنا زيب الزابق أزيب الزابق و آخر محتي يوم بعد ذلنا يأس حجاب تحليه السلام السلام <تصفيق> <تصفيق> في امانه تخوني قلبي الحالي الكتله اللي كنت كنته انا هنسى الكتاب ده في جد بقدره انا قال لي اني مسعاد بدي اقولها ايه بدي اقوله وعطب اصل شيء ما بس كلام العبادي عزيز صحابتي ما كثير بمرق بنعطيه بابا هذا الشيء بيقولوا كدوب يومه سلمه الكذاب صوته وعبقه حادد او يلين اه بتنزل ادي على الشغل عادي عادي بطلب هذا الرسول سؤالي سؤالي لا أسأله ما لم يفعل به سؤالي صلى الله عليه وسلم سؤالي المسؤول بهذه مع أن الضخة أهان هذه عيسانية مسؤول بهذه سؤالي كل بجعة الظلالة كل يوم أكثرية لو يضع معانا مع أنه سؤالي كل قائزة حركية التي تفضل لوين كل بجال الدين الحديث اسمه اصليا يعني الرسول نصيته صلوات والاعمام في الجايده عمته ابو قاسم طه عباس كل دعاء كل بعد وقاعه ذلك وقع فليس استكتم عليه انت كل بتطول على كل يقول كل بتقلي على بعد النبي النبي بعينه يسوب بنظر الله وال لا يوجد ديون لا لي قرات الافاعي يا باب الجزء السابع من بلاع عقيده تفسير اخر تفسير قرات في باب تفسير قرات الحديث القصصي والمحاضر في هذا محاضر مختصر احاديث بعد يا لجملي بعد الليل هيديها شلون بتفيد بدي بدي اتاكد انه ابوهم ديفس ديفي باقي اهال على رجول وشو بالك اللي تاخوا اي مش الشوبن بهايو ليس حوايو وحوايو اللي جينا ساعه دوينا حسوا وايتها هدي لي القران كي ما ضل هاي اتبعوا والدك بخطي الا على المال في امر بعدي بتنضح شديد مو بالادي فيب شا يمكن هلا desire او اخير كلمه هي شارع جواد الدمحي في <تصفيق> انه قرن لما كلمه الدنيا كل احنا لمانين من قاعدين امرك يعني بس حديث ما في <تصفيق> اولاد يعني اللي حصل قال لي على الاي جي اس هذا حكى في اسعار وقتيه على سياريه ادو فرحت سيدي عادل هذا النبي عن السوء الأنوري يا حرق يا قيري يا حرق يا قيري هذا ليس بحيث هو أجراك ورحمان رغم الحالم عائلة بجأة وواجبة بجأة واجبة بجأة واجبة حديث بجأة واجبة بحيث بجأة ومن في العددات تأديدة بجأة وواجبة كل شيء يريد عن ردها له اي شكل الامان نمشي بالدنيا تنزل فينا اما النادي الماس العسكري مثل ما شفنا كان حاتل بك في جيب في يعني في جهوز الشوبن او هناك في زي لازم انه تجسد تشاخصه الذكاء واجرى العمل بها انت وامل فشي اجتك لا يمكن أن يكون قائد الإلهة لصولها يقولون هنا أم الله خير أفعل خير خير تصولها شرقه يكون ميزا خير خيره لا أسهل حموة وحيالها جراعية وخير وقصوا الوافقة يقولون أنه محوة حتى بمثل الحيلة أم الله وعلى الله خير هو واع إلا بيصد الإصلاح والسوي بي ابراكي سيد علي وكفرحي واخره على هذا الاماكن بصحابتي بس حفاز في بالي جمعي بعده يسعده حديثه في حديثه عذر العائلات اللي في رقصته بكم الى هاي المهم حديثه بين ضعيف الجرمه مع اصدقائي وفي كل عائله قالوا دعيتوا انها سيره مرسل علمائنا في الدار شوجه في عم بن عبد العزيز دخل كبعد تمرجع جمعيه لديه مركزه بو دخل بو واحد تم ايه تم ايه لمسلم تم بخارس المسلم الإنسان الخليسي في <تصفيق> كل حلب الله وجمع الواجه أمر بالعب العزيز أمر بالعزيز دي بقل فيها صحيح يعني المجدد الأولى مجدد إن الله ينقصه لأمته هو رأسه مئة سنة من يجد الدينها من دين كيله سنة والبيت بقل سنة بالله رأس بيه كل مئة مع فماولد ابو قسلو بقول يعني بعد يومين وشكل يوم بعده حللها يومي بخصه ما شاء الله يا ولدي وقال ونفتي وقتي الزه دي جنب والعروض اللي هاي بصيح طعيف موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع ساس يعني عادي وحينة وحينة اللي يعني حينة وشريك عده آله وحين لانتو دعني كسك في القرآن فا اليوم ما عاديش في تحديثك اصفر كمان آلة عربية انا اقاني ما تسمعها في عرب واحد انا في عرب قوامين كده مخان محسن هذا البعض اللي هو السوق اقاني ان الله بريء هاي دي يقوم بشكل فينا انا اهري قوامين ورسولي اهريا ما نو بعد يالا عرض محرئ واجب اصنع في بوق جر علمي نظريه باولت رشدي وجي في التعلم الانفي الناس يجيب على حقيقه يا ولاد التاريخي الله عليه تريح حق بتعيارك وبلين انت يا كل حديد في الكيس البوق كيس سم كيس سم ريبن كتاب الي سبي كتاب السنه يعني اللغة بك غريبك يعني وحفص رأينا السوبي بعدين سيكتاس واجبه ينغذينا السوبي هادي ليلة بلك السنهان انت واحد بلك السنهان ايضا واجبه محرمة ومندوم ومندوم ومندوم انت سيكونوا كآد الان كل حال جد كيف جد ايه بدأ غواعد الشريع على بلقنا امتشي غديه شريعة للغواب شريعة اللي بعديه سنة السودين حيوة بدهيه اللي بعديه سنة السودين على وحاله بدنا سريعة على القوائد الدينية شريعة اللي بعديه بمكدح جراه غمعد لينا جراه عندما عمل شكرا لله تعالى هو هاي حديثتي هاي شوه هاي ومشكور حديث كانتها جرامون كده يتفعي ليال واحدة اعلامات ثاني واحدة حسنة سنة وايه وحصل ايه من سنة, سنة حسنة افعل وخير الواجه مع المحسنين من سبيل الهيه مع المحسنين من سبيل الهيه افعل حسنين من سبيل الهيه انتها ستفعي هذه قد انجله وحضركت اعطوا لولي هاي تتفعوا يعني اتحايا وبرنجين فكت عدلة جيدة ويحلوها واشهور واشهور واشهور درجعيذة معضلة ولها إلهي خلاص حلات عن طعم أمل الله فإنها إششك مراحلها إستواع العصر العلو وفضيه وديخ عصيره سير من المسلم ليزايع برم إلهي يخلق يسمى كتاب لن من شريفه ونحصين ونحصين ونحصين ونحصين الشيء اللي انت سببت متمرض تقيس بالجاهل يقول له طب له واه حنات طلعتشتا وحد وضعت العلاج ولا لا ما كان هذا تخلي يدي سير دو سلفينيل اي بالعوض السلفينيل عشان اشك عليه وحسبه اله يديسي يعني مكنيره محلو خبتي أبي أحمد بن حبيل نفطيه مقياس بالدور الجريم محلو خبتي وهو معكم حقال هذا تأغير مبنانة عناية مالأب يلاقيه سسل وداء بعد يال هي محال نيسا وهو معكم إلهي وهو معكم إلهي بالعوني أرسل حقيقة بالعوني هذا بالعلم وأوشي طلق بالعوني بالعلم يجب رأي وأوشي هذا بيقولوا هذا الكلام في حقائق المسلسل ثالثا على البداه ثواب الاجاب وجوب واجب في القران تحمل الدرجه الاولى واجب واجب للغش محرم واجب سنه بالغش سنه واجب تبرع بالغش مغروه مباح بالغش انت واقع تينو سمي ثاني وكلام الهو علم اللحن هو محل الخسائل ايه كلام بي سهل الخسائل خلمت رسولك المبارع حفظ دياري محباها إلا وحاصل وصابرته ألمت على بينا أطبقت الله الحمد في على بينا أخاني اللي هاي هلا أخاني وحفظ الإنسان طبعا هذا طويله مرتس دي السوق سري المحصوب بها تسجل جوا وعق اسعار بعرفت اسوق اكثر يا حياني قانون اللي قاعد بالسوق بده يجيبها صاير يا حياني ابو عباس لما تقاولت تصير في اسواء بعاد يجيني بتفاضل شيبتي على قسم يعني قسمه نجي معزرتي بده قال بعد اللي اني شططتوا اني شططت ايوه لازم يدوا حبه ما اساسه انه ما وع شو وصل يا يؤدي يؤدي الى الاسلام او الاسلام هذه اساسه قبل الشفعه يا غالي لك عندك ادله كثيره تقوم تحكم قراءه تقوم بناه بالقول او بالحديث انت تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قاعد أصوله واحد. ما الواجب واجب حتى مطرين إلا به قصير ماهنه وحكى لأسلطانه إلا شيء لأسلطانه واجب واي ما الواجب إلا به فهو واجب موسى خريبا قاعد كتابي السنة اللغري فالصوري في غير تدريسي ساعتمد على رسي يأتمد كي أفضلات دحوائي حدركي جرحي تعديل كأحاديث على جراحي نمتع نمتع من جراحي وعين نمتع هوري وعين هذا غير أبغار محل لها حديثة مراتبة لها مراتب تسد حوائي أبتع حديثة لمقابوها حديث أنظر لمقابوها هيا لمقابوها يا خاه حوالي مقابل وحوالي حديثك الى سهال قدسي فباني قال لها هما سيء نبري قدسي واي وحالي سي جغل الله صدرها مائع ورآن جغل الله صدر تالي الملوية مرام حلوكين حد الله وكيني إلهام الى الهي عقسك سعرها وحاسة قدسي واي بباني والإيمان أما نبغي حديث نعضى الأخرين هنا والله الحديث أصطيث الله خالي يعني حق إله مو إيماني يعني مع ذلك حق إله له له وما أرسل الله محا مع هو إلا وحيوها ما ينطقه عن الهواء إن هو إلا وحيوها أجيب صلى الله خالي عبا الشيء غلغ وليسا لا سواء إنت أعوك على نبوي إيه أعوك على أيام ملكة أسرى هذه الأسرى مراتب لها عليا هي مضعيفة وسطى هي سفلة يعني انت اسمحها حديثها لقد نفتقل منها رجل آه. رجل, آه. رجل. آه. عليا لهذا وحديث وسطى لهذا الجاشة وغرس وردت الجاشة وغرس يا وحا يعني لو كالسوني هل جرح يرتح لهم يجب ان يكونوا يركب عنده يجب ان يكونوا البيهت على العلم ومن بخاري يحس وريه كل إيش عني وريه لما انتولي وعلى هربعي هايو وعلى أسح الكتاب بعد كتاب الله أسح الكتاب كتاب كيو أسح بعد كتاب الله كتاب إليه بعد يسح البخاري وعلى أسح الكتاب بعد هاي حسنا هاي أشياء حيث تحرك الله في السيخ وعلى السيخ لأن أسكت جنيه إذا ما عيسه أحديث للمشاه الشاي أو ما عيسه الشتية أو ما اقتخاذه صلى أوليه أو الدورة يعني شوقات راوية أو كل كل كل فيه أو الدورة غاسية وحواها يمزي وقليه أنا حديث, حديث, حديث مين لو شاي أو طيب الدورة إيه بعدين أو دورة أحديث للمشاه المشاهد وصالك سوى خفصوى ما حديث أبا خالق قلبيه مكأمينة حوالكي حديث رسولكي نسكو جوه هذا رجل وهي يعني مكيرين كمان المسلم سلحة مسلم. مسلمة هوايا كل يئة وسطة لما نسكو أفرتكالاتي يعني, أفرت يعني ضعفة عايزة رجل رجل ضعفة يعني سنين لعصوه هاي هذا ضعيف لازم هؤلاء حجرة هارسية بيبكة بحاجة يعني الضبط هي سعني كغير ميسيحة يا راح كنت عيسك انت اسوألين فاهم استرحلها بتقسم انهم بسيطة يعني عصران واحدة عصران كتاب بساورف يعني وليها بزهة النظر على شرح